يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فكيف تكون الصلاة حسب نص الآية وما الصلاة الجهرية وما الصلاة السرية وما الحكمة في ذلك يقول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا قال بعض المفسرين إن المراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل الفقرة السابقة عليها قل ادعوا الله او ادعو الرحمن ايا ما فله الاسماء الحسنة والمراد ان يكون الدعاء وسطا بين الجهر الذي يوقظ النائم ويزعجه او يجر الى الرياء وبين الاسرار الذي لا يسمعه الداعي ويكون اشبه بالهمس غير المفهوم وهذا ما رواه مسلم وأخرج البخاري ومسلم أن هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة وكان إذا صلى بأصحابه ورفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك يسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أي اسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وبتغي بين ذلك سبيلا هو بين الجهر والمخافة وهذان السببان أصح ما ورد في نزول الآية وروى أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك فقال يا رسول الله قد أسمعت من نازيت وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان واطرب الشيطان فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا ولعل هذه الحادثة كانت بعد نزول الآية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهما إلى تطبيقها أما الصلاة المفروضة التي يجهر فيها فهي الصبح والجمعة والركعتان الاوليان من المغرب والعشاء والتي يسر فيها ما عدا ذلك وهي الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء والجهر يكون في قراءة الفاتحة وفي السورة أو الآية التي تليها أما الأذكار والأدعية فيها فهي سرية إلا في قنوط الصبح والذي يجهر هو المنفرد وكذا الإمام أما المأموم فهو يسر ابدا في قراءته والحكمة في السر في الصلاة ما كان عليه الحال في مكة من إذاء المشركين لمن كانوا يصلون ويجهرون بالقراءة فيها وكانت الصلاة ركعتين ركعتين فبقيت في السفر على ذلك وزيدت في الحضر والكفار كانوا مشغولين عن المصلين قبل طلوع الشمس لأنهم نائمون فبقي الجهر في صلاة الصبح كما كان وكذلك كانوا مشغولين بعد غروب الشمس بالنوم أو السهر الخاص فبقي الجهر في المغرب والعشاء كما كان وصلاة الظهر وصلاة العصر في وضح النهار فشرع السر فيهما خشية إيذاء الكفار أما الجمعة فشرعت صلاتها في المدينة أو بعد الهجرة وكان شرعها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والنداء لها وللصلوات الأخرى بالاذان شرع في المدينة على أن كثرة عدد المصلين للجمعة فيها قوة ترهب عدوهم أن ينالهم بسوء كما كان الحال في مكة وإذا كان الأمن قد استتب في المدينة ولم يعد هناك خوف من المشركين عند الجهر بالقراءة نهارا فإن التشريع بقي كما كان تسجيلا لفترة من التاريخ وشكرا لله على النعمة كلما تذكرنا ما كان عليه المسلمون في مكة وما آل إليه الإسلام بعد ذلك من نصر وقوة والله أعلم